الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتقولون اماناتكم وتخونون اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده أجر عظيم يا الذين امنوا وان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم